الش حرب مو خايف من ربي صوت يضربني من صوت يضربني حرب تدمر إبادة والبارود بصوت نادرة يرفعون الراية البيضاء تستسلم جنتها من القاعدة أستفروا بلش حربي مو خائف من نربي صوت البارود يضربني بين اليابان والصين بحضنه مربيني ما واحد يكسر لي عيني ما أتلفز عمي العالم عاني بس الله عاميني مستغفر ومبلش حربي مو خايف ألغن ربه سعطى البعر وديض ربني بين الديابة بتربي الروس بأيدي إلدوسها مستغفر نازل عجبها الحرب اللي تخوف العالم عندي اعتبر هادسها مستغفر فهده من ربی کچه